الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه إذ بها المغنم وعليها المعول والمعتصم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ايها الناس ان الهيمنه لنزعه الشهوه والاثره وحب الدنيا وكراهيه الموت قد ولدت في كوامن كثير من المجتمعات المسلمه قسطا وافرا من القنوط والياس وذوبان الامل والشعور المستحكم بان سيادتها في الارض وريادتها فيها نوع استحاله تجعل القناعة بمثل ذلكم لونا من ألوان الرضا بالواقع والاستسلام للمستجدات المدلهمات والاستسلام للمستجدات المدلهمات أيا كان نوعها حتى ولو كان فيها ظلم الإنسان وقهره وإهدار كرامته ومحو هويته مع أن حقيقة الإسلام وواقعه يؤكدان أن الانفصال بين العمل للدنيا والعمل للأخرى وأن ليس تمت تغليب للجسد على الروح ولا للروح على الجسد إنما هناك تنظيم دقيق يجعل همة الإنسان المسلم والمجتمع المؤمن في أن يتولى القياد ويمسك بالزمام فلا هي رهبانية تقتل نداء الفطرة والجبلة ولا هي ماديه جوفاء وافئدتها هواء ولا هي مادية جوفاء وافئده هواء تتجاهل سناء الروح وتطلعاتها الى الرفعه والخلود وهذا الحق عباد الله هو ما يجب ان يعرفه عامه المجتمعات المسلمه بجلاء وان تبح له حناجر الباحثين وان تبح له حناجر الباحثين عن الصالح العام لأمتهم ومجتمعاتهم فإن الله جل شأنه سخر آفاق السماء وفجاج الأرض وجعلها في خدمة الإنسان ليعمر أرضه ويخلفهم فيها بالإصلاح والعبودية لهم وحده وليكون عزيزا مطاعا لا ذليلا مهانا وليكون متبوعا من قبل أمم الأرض لا تابعا فقد قال سبحانه وتعالى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 من خلال اقامه شرع الله في ارضه واعلاء كلمته لتكون هي العليا على هذه البسيطه إن تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ومن هذا المنطلق عباد الله كان لزاما على امه الاسلام ان تدرك امرين جد عظيمين تحمل عليهما الضروره تاره ويهدي إليها الدين تارات أخرى بل كل منهما يستلزم الآخر ويستصحبه استصحابا حثيثا والأمران عباد الله هما الائتلاف والتاخي بلا تفرق واختلاف وعلو الهمة لبلوغ الأرب في الرفعة والريادة دون استكانه أو خنوع لغير الله سبحانه بهذين الأمرين عباد الله تنمو الامم فتعظم وتسمو فتسود ما شاء الله ان يحيا فيها هاتان الصفتان وانه متى رؤي من امه الاسلام ميل صادق الى الوحده والتمكين فان العاقبه لها ولا بد فتلك هي السنه الكونيه والدينيه ومن تصفح تاريخ الامم والشعوب وتامل واقعها من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومصادر التاريخ المسطره وجد أن حظ الأمم والشعوب من الوجود على مقدار حظها من الوحدة، ووجد مبلغها من العلو والهيمنة على قدر تطلعها إلى التمكين في الأرض لإثبات وجودها، ولوجد أيضا أنه منحرف قوم عن بلوغ ما ذكر، وألهاهم. بما بين أيديهم وألهاهم بما بين أيديهم وأوقفهم على أبواب ديارهم ينتظرون طارقهم بالسوء إلا بعدما رزئوا بالاختلاف والافتراق ودنو الهمة والحطة والشقاق والرضا بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل الاتحاد والاتفاق والاتلاف عباد الله تقارب يحدثه شعور كل فرد من أفراد أمة الإسلام يحدثه شعور كل فرد من أفراد أمة الإسلام بما ينفعها وما يضرها شعور يبعث كل واحد منا على التفكر في أحوال أمته ويجعل لهذا التفكر جزءا من زمنه وهمه وأن لا يكون هذا الفكر وهذا التفكر أقل من همه لمعاشه ورزقه فضلا عن أن يكون مجرد فكر لا يجاوز جدران مخيلة المرء نفسه بل فكر يتبعه عمل وعزيمه يخلفها إصرار ولهذا جاء حث النبي صلى الله عليه وسلم على التماسك والتاخي بين المؤمنين جليا في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم وفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد, مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه مسلم ففي الحديث الأول جعل موقع المؤمن بين إخوانه المؤمنين كالبنيان الذي لا يقوم بعضه إلا على البعض الآخر من خلال تراكب من خلال تراكب اللبنات وتشابكها وفي الحديث الآخر أنزل المؤمن من أخيه منزِلت أحد الأعضاء في الجسد إذا مسه ألم استنفرت بسببه بقية الأعضاء فلله, فلله أي تشبيه للأخوة اعظم من هذا التشبيه الذي نطق به من اوتي جوامع الكلم بابي هو وامي صلوات الله وسلامه عليه ان هذا الترابط والتآخي والحظ عليه من قبل الشارع الحكيم لم يترك هكذا دون سياج يحاط بتحذير وتخويف بل اتبع بالنهي عن ضده وهو الاختلاف والتدابر والخروج من دائرة المؤمنين الجامعة حيث توعد الله الواقع فإذ بقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا هذا هو موقف الدين الإسلامي من العنصر الأول الذي هو الائتلاف, الذي هو الائتلاف والتاخي الموافقين للهدي السماوي الإلهي يا أيها الذين آمنوا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 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فثمت عنصر آخر عباد الله وهو عنصر الهمة نحو بلوغ العزة والرفعة والتمكين في الأرض من خلال السعي الصادق لبث دين الإسلام والتمكين له والإعلاء لكلمة الله والإعلاء لكلمة الله في أرضه وعمارتها بالعدل والقسط وإن آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حافلة بذكر ذلكم داعية إليه جاهرة بالحظ عليه حاضرة عليهم أن يستكينوا أو يتخاذلوا أو يتوانوا في المفروض والقيام به إن كل الرزايا التي تحل بأخطار المسلمين وتضع من أقدارهم ما كان قاذفهم ببلائها وراميهم بسهامها إلا افتراقهم وتدابرهم الذي نهاهم الله عنه ونهاهم عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولو أنهم أدوا تلك الحقوق التي تطالبهم بها كلمة الله العليا وتطمئن قلوبهم بذكرها لما كان للغريب مجالا لأن يمزق شملهم كل ممزق أو أن يلمع سلاحه عدوانا وظلما في وجوههم بعد أن كانت أقدامهم في صياصيهم وأيديهم على نواصيهم ردحا من الزمن هل يود المسلمون أن يعمروا مئات السنين في الضعف والدون وهم يعلمون أن ازدراء الحياة وازدراء زخرفها والزهد فيها هو دليل النفس المؤمنة أيرضى المسلمون وقد كانت كلمتهم هي العليا أن يضرب عليهم الخوف والجوع أو أن يقذف في قلوبهم الرعب وتبلغ قلوبهم الحناجر ويظنون الظنون وأن يستبد في ديارهم وأموالهم وأرضهم التي وطئوها من هو أجنبي عنهم ليس من دينهم ولا هم من دينه أو من لا يرقب فيهم إلا ولا ذمه، بل أكبر همه العبث والتشريد والتفريق والقتل والظلم حتى يخلي منهم أوطانهم التي خلقوا فيها وربوا على ثراها ثم يضرب القرعه بين المقتسمين ديارهم واموالهم ان الوحده والتطلع الى الغلبه وصدق, وصدق الرغبه في حفظ حوزه الاسلام صفات كامله في نفس كل فرد وكل مجتمع مسلم الا من شاء الله بيد انهم دهاهم ما يلهيهم عن استصحاب ذلكم واستصحاب حكمه فذهلوا عن سماع أصوات الساعين إلى العدل وإلى الحق فسهوا وما غووا وزلوا وما ضلوا ولكنهم دهشوا وتاهوا وسط, س... وسط زوابع الدنيا وزخارفها واطيافها الزائلة حتى أصبحوا يطلبون العون وهو معهم ولكنهم لا يهتدون إليه سبيلا إن علينا جميعا أن ندرك حجم عداوة من لا يحبنا ولا يهمه أمرنا أن ندرك حجم عداوة من لا يحبنا ولا يهمه أمرنا كما أن علينا أن ندرك السبل والوسائل التي يتربصنا بها عدونا وأن نذكي محلها الوسائل الإيجابية مع الرجوع إلى الله والإلفة والعزيمه والتغلب على الهوى والرغبة الشخصية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 وأفكارنا وثقافتنا لهو من الضرورة بمكان وأن يضيق فهمنا وإدراكنا على تفسير قوتهم وغلبتهم بوسيلة الحرب فحسب كلا فتلك نظرة ضيقة وفهم قاصر لهذا الواقع المؤلم بل لقد, تق... بل لقد تعدى مدى الوسائل حتى شمل افاقا متعددة نراها في الثقافة والمشاعر والإعلام والفكر بل أضحت الكلمة والصورة والخبر والصحيفة والبث الفضائي أدق الوسائل إلى غاياتهم المرسومة اذ إل تفتك بالأمة فتك السهام بلا قوس ولا وتر فتطعن بلا سكين وتقتل بلا سلاح وتأسر بلا حرب وتحكم بلا مبدأ إذا كانت هذه هي وسائلهم السلبية فأين نحن من الوسائل الإيجابية وإذا كانت هذه هي هممهم الدعوبة فلماذا هممنا خواء وغاياتنا هواء وعزائمنا غثاء لماذا تمس أصابعهم الأشياء فتنجح وتمسها أصابعنا فتضطرب إن مستقبل المسلمين ينبغي أن يزرع في بلادهم وعلى أرضهم بكدهم وأخلاقهم وأن يكفوا عن صفات التسول بكل صنوفه في طاقاتهم ومقدراتهم وإعلامهم وثقافتهم لا يضيع، لا نضيع في تيه العقل الشحاد فنتنحى حين حينئذ عن القيادة والريادة قسرا ولا تساعة حيله ولقد صدق الله جل شأنه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس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 وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك